بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل ايَسْقِطُ فُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَرْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهِمْ وَأَلْفَتَنَتُهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُمْ والله بما تعملون بصير قد كانت لكم إشوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم مِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ وَبَدَا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 لقد كان لكم فيهم إثوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وما يتولف إن الله هو الغني الحميد. أَسَالَ اللَّهَ أَيَّ يَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادِيَتُم مِنْهُمْ مَوْدَهُ وَاللَّهُ قَدِيرٌ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 لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليهم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم واليسالوا ما انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 ك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزني. ولا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلون أولادهم ولا يأتون ببهتان يسترون بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونك في معروف ولا يعصونك في معروف فبايعهم واستغفر لهم الله